أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قام والقرآن المجيد بل عجبوا أنجار فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُفُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيرٌ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 والأرض مددناها وألقينا فيها رواتي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبطرة وذكرى لكل عبد منير وَنَزَّللنَّ مَِ السَّمَائِمَا أَن مُبَكَ فَأَن بَسْنَ بِجًاافِ وَحَبََّ الْ الحَق وََّقْ لَ بَثِ قاتِ رِزْقًا مِن لَّدُنْهُ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل مكذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوث به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَن يَمِينٍ وَعَن شِمَالٍ قَاعِدَيْنِ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ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 في رفله من هذا فكشف ما عنك غطاء اكف بدرك اليوم حديث وقال قليل هذا بالدنيا فيه القي في جهنم كل كفار عني من مع علم الخير معسج مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب السديد قال قيله ربنا ما أطويته ولا أعلم ضلال بعيد قال لا تخصفوا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتنأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمستقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيد مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ وَدْخُلُوا مَا بَثَّنَ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يشاء.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 بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعين